قل فأتوا بالتوراة فاتنوها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ مِن بَعْد ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهِ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 فريق من الذين أُوتوا الكتاب فيردكم بعد إيمانكم كافرين.